حبايب الحلوين كان يا مكان كان فيه ثلاثه اخوات يزرعوا في الغيط واختهم تاخد الاكل وتروح لهم كانت اختهم رايحه لهم شافت حاجه سوده والسحابه بقت جبل والجبل بقى مارد كبير كبير البنت خافت والمارد خدها في ايده حبسها قلعه ملهاش باب ولا شباك والاخوات الثلاثة في الغيط سوا ولما جاعوا سألوا وقالوا يا ترى أختنا مجتلناش بالأكل ليه يا ترى أختنا جرالها ايه عامل العجوز في الحدوته قال لهم المارد خطفها وحطها في القلعه والثلاثة قالوا نروح للمارد ونقول له اعمل معروف سيب أختنا يمكن قلبه يحن علينا ويسبهن بحك العجوز وقال قلبه يحن عليكم هو انتوا فاكرين المارد له قلب ده المارد ماشي من غير قلب والتلاتة يسأله اموه قلب المارد فين بحك العجوز وقال المارد مخب قلبه جوه بيضة والبيضة في الشجرة والشجرة في الغابة والغابة في اخر الثلاث سكات في سكة على اليمين وسك على الشمال وسك الأدام والتلت سكات بيودوا للغابة والتلت إخوات قالوا نروح سوا الغابة نطلع الشجرة سوا نجيب البيضة سوا نكسر البيضة سوا قلب المارد ينكسر يسكت ما يدقش والمارد يموت ولما يموت المارد نروح نجيب أختنا سوا ويقول لهم عم العجوز هقول لكم نصيحة خلوها حلقه في ودنكم مش مهم تمشوا في اي سكه المهم تروح الغابه ومشيوا ثلاث اخوات وعند اول الثلاث سكات واحد قال نمشي في السكه اليمين الثاني قال لا نمشي في السكه الشمال والثالث قال ولا دي ولا دي احسن نمشي لقدام الله الله الله ثلاث اخوات هيزعلوا من بعض يا خبر بس رنته ودهم كلمة عم العجوز كان عم العجوز قال لهم مش مهم تمشوا في أي سكه المهم تروحوا الغابه والتلات اخوات قالوا مش مهم نمشي في اي سكه المهم نروح الغابه واحد منهم قال همشي في السكه اليمين والتاني قال لا همشي في السكه الشمال والتالت قال همشي في السكه اللي قدام واحد مشي في اليمين والتاني في الشمال والثالث في السكة اللي قدام شافهم المارد والمارد يجري وراهم مش عارف يجري ورا مين ولا مين يجري ورا اللي في اليمين ولا اللي في الشمال ولا اللي ماشي في السكة اللي قدامه المارد محتار لو مسك واحد الضوء سيروحوا الغابة ويكتروا البيضاء لو, ويكتر لو مسك اثنين واحد سيروح الغابة ويكسر البيضاء لو مسك الثالثة المارد يقول ياريت لكن ازاي أمشي في الثلاث سكات إزاي امسك الثلاث إخوات المارد واقف مش عارف يروح فين ولا فين ولا فين يمسك مين ولا مين ولا مين وجريوا الثلاث إخوات وتلموا في الغابة واحد طلع فوق الشجرة والتاني أخب البيضة والثالث كثرها والمارد مات والثلاثة عشان راحوا سوا جابوا اختهم سوا تطبخ لهم وتودلهم اكلهم والتلات اخوات قالوا كالترخير عم العجوز علمنا مش مهم نمشي في اي سكة المهم نمشي سوا وفي الاخر نروح الغابة حلوين ودوطة فرغة الحدوطة انما اخر الحدوطة نقول احنا كمان نتعلم من عمنا العجوز مش مهم نمشي في اي سكة المهم اننا نمشي سوا كلنا ايد واحدة هناك وهنا كلنا ايد واحدة